و مر معنا تحدثنا عن مباحث المحور ا ل أ و ل وهو و ق ف ة مع عنوان الموضوع وقد ضمناه ن مباحث مرت معا ثم انتقلنا بعد ذلك إ ل ى المحور الثاني وهو الحديث و د س ت هذه القواعد تحدثنا عن ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى وهي كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن م ض ل ة م ص ا ئ ب ب و ل ا ا فما ا ي عيدين كسبت ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة تجنب الفتن المضله ة وقد أ ن ي في ن ا القاعدة الحصة التي هذه مضت ونقف في هذه ا ل ح ص ة مع ا ل ق ا ع د ة الثالثه ة و ي التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر من القواعد ا ل ع ظ ي م ة التي ينبغي مراعاتها عند حلول الفتن وعند حلول الشبهات وهي ق ض ي ة التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي ق ا ع د ة فرعها أ ه ل العلم عليهم رحمه ة ا ل ل عن الله أ ص المعروف ع ر ش حيث إ ن هذا الشرع مبناه على ا ل و س ط ي ة والاعتداء إ ذ ا التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه ق ا ع د ة ينبغي أ ن يستحضرها المرء إ ذ ا حلت الفتن ا ل م ض ل ة وحلت الشبهات وهذا التوسط في هذه ا ل ش ع ي ر ة ا ل ع ظ ي م ة ا ل ج ل ي ل ة أ ل ا وهي ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر التوسط في ذلك لا يكون ولا يتم إ ل ا بضبط شروط ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و م ع ر ف ة مجالاته وشروطه واركانه وما شابه ذلك ف إ ذ ا تمت م ر ا ع ا ة هذه الأمور ح ص ل ت الوسطية في الأمر ب ا ل م ع ر و ف و ا ل ن هناك ي ع ل م ن ر وقد من ر م ع ا ف ي العام ق ب ل ه ذ ا الذي مضى ت ح د ث ن ا عن هذا الموضوع ل ك ن سنقف ف معه ي هذه ان ل ص ة مع م شيء ا ل ت ف ص ي ونقف عن د كل ض ا ب ط ض ا ب ط ل ك ي ي ف ه م الأمر و ي ي ن ج ل كله بار أ و ل ا نقول بين شيخ الاسلام إ س ل م تيمية عليه رحمة ابن الله ا بيّن عليه شيخ ل إ رحمه الله على أ ن عدم التوسط عدم التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحلول الفتن ا ل م ض ل ة بين هذا شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى ووسطه غير م اننا كتاب له أ إ ذ ا لم نراعي ا ل و س ط ي ة في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر تحصل الفتن سواء من ج ه ة ا ل إ ف ر ا ط أ و من ج ه ة التفريط كما أ ن ه من ج ه ة ا ل إ ف ر ا ط في هذا الباب تحصل الفتن تحل الفتن المضلة من جهة التفريق مضلة كذلك فلا هذه جهة من أنه بد من ق ض ي ة ا ل وسطيه يقول شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى في كتابه ا ل ا س ت ق ا م ة يقول ويقرر هذه ا ل ق ا ع د ة قال عليه رحمه الله ولا تقع ف ت ن ة إ ل ا من ترك ما أ م ر الله به ف إ ن ه سبحانه أ م ر بالحق و أ م ر بالصبر ف ا ل ف ت ن ة إ م ا من ترك الحق أ و من ترك الصبر و س ي أ ت ي معنا أ ن ه من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة في باب ا ل أ م ر بالمعروف الصبر قد يكون ا ل أ م ر المشروع الكلام و ا ل أ م ر والنهي وقد يكون ا ل أ م ر المشروع في أ م ا ك ن وفي مواضع وبعض ف ي ا ل أ و ق ا ت الصبر و الصمت و السكر إ ذ قال ع ل ي ر ح م ة الله ولا تقع ف ت ن ة إ ل ا من ترك ما أ م ر الله به ف إ ن ه سبحانه أ م ر بالحق و أ م ر بالصمت ل أ ن كثيرا من الناس يظنون أ ن أ م ر الله عز و جل بفعل شيء أ م ر ا كان أ و نهيا ن ويغفلون ع هذه ا ل ق ض ي ة التي ذكرها شيخ ا ل إ س ل ا م علي ه ر ح م ة الله أ ن الصبر كذلك أ م ر الله عز وجل به فلما أ م ر الله ت بالصبر ر ك و ت ع ا دل ذلك على أ ن ن ا لابد أ ن نصبر في بعض المواضع إ م ا أ ن يكون هذا الصبر عن أ ذ ى يصيبنا أ و يكون الصبر ناتج عن الصمت والسكوت قال رحمه الله وبين ل إلا الله ا ما تقع فتنة إلا من فرق ما أمر فرق ه فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من فرق الحق وإما من من بالحق بالصبر الصبر ب الحق أمر وأمر فرق فرق و ذلك كذلك رحمه الله ووضح هذا ا ل أ م ر جليا في الفتاوي فقال عليه ا رحمه الله قال رحمه الله و إ ذ ا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أ و ا ل ط ا ئ ف ة ويسكت آ خ ر و ن عن ا ل أ م ر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم اشفعلي س ب ح ا لم يامر بالمعروف ولم ينهو عن المنكر قال فقد يذنب الرجل أ و ا ل ط ا ئ ف ة ولفكه آ خ ر و ن عن ا ل أ م ر والنهي فيكون ذلك من ذنوبه ما وينكر عليهم آ خ ر و ن إ ن ك ا ر ا منهيا عنه اي قد تامر وقد ت ن ه ا لكن ي أ م ر المرء بالمعروف بلا معروف وينهى عن المنكر بالمنكر قال عليه ر ح م ة الله فقد يذنب الرجل أ و ا ل ط ا ئ ف ة ويسكت آ خ ر و ن عن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليهم آ خ ر و ن إ ن ك ا ر ا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أ ع ظ م الفتن والشرور قديما وحديثا إ ذ ا ل إ ن س ا ن ظلوم جهول والظلم والجهل أ ن و ا ع فيكون ظلم ا ل أ و ل وجهله من نوع وظلم, وظلم كل من ا ل ث ا ن ي والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر كذلك اخر ل بالمنكر المعروف بلا معروف كذلك الظلم ذ ي في أنكر أو أورب من نوع معروف فوظلم وقع آ واخر ب ل و ن آخر, آخر ق ل وجهلهما من نوع من آ ثم قال بعد ذلك بعد ومن تدبر الفتن ا ل و ا ق ع ة ر أ ى سببها ذلك ايش هو ذلك عدم الوسطيه في الامر بالمعروف والنهي عن م ل ا ل عليه م ة الله و م ن ت ب ر الفتن الواقعة سببها ذلك رأى سبب و ر أ ى أ ن ما وقع بين أ م ر ا ء أ م ة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشاريخها ومن تبعهم من ا ل ع ا م ة من الفتن هذا أ ص ل ه ا يدخل في ذلك أ س ب ا ب الضلال والغيب التي هي ا ل أ ه و ا ء ا ل د ي ن ي ة و ا ل ش ه و ا ن ي ة وهي البدع في الدين و ا ل ف د و ر في الدنيا ما يقع من يقع فتن في سائر طبقات النصر فن الوضوء عدم ا ل و س ط ي ة في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر إ ذ ا شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى كلامه بين واضح في تقرير هذه ا ل ق ا ع د ة قضيه الوسطيه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم هذه ش ع ي ر ع ظ ي م ة لا يمكن أن نلغي, هذه ان نلغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما جاءت ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ا لله لكن لا ن س ت ح هذا على مصراعيه ويقوم بذلك من هب وذب بغير ض ا ب ط ولا قواعد لا لا بد من هذه القواعد ولا بد من ضبط هذه ا ل ش ر ي ع ة ش ع ي ر ه بقواعدها وضوابطها وبذلك تتحقق ا ل و ص ف ي ة في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فنقول في بيان هذه الضوابط إ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب ا ل أ ع ظ م في الدين وهو من المهم من الذي ا ب د ع ت الله به النبيين أ ج م ع ي ن ولو قوي بساطه و أ ه م ل عمله لتعطلت النبوه واضمحلت الديانه وعمت ا ل ف ت ر ة وفشت الضلاله وشاعت الجهاله واستشرى الفساد وتوسع الخرق وخربت البلاد و ه ل ت العباد ولم يشعروا بالهلاه إ ل ى يوم التناد و ق د كان الذي خفن منه أ ن يكون ف إ ن لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون إ ذ اندرس من هذا القطب عمله وعلمه وانمحق ب ا ل ك ل ي ة حقيقته ورسمه فاستولى على القلوب م د ا ه ن ة الخلق وانمحت عنها م ر ا ق ب ة الخالق واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم وعز على ب ص ا ط ا ل أ ر ض مؤمن صادق لا ت أ خ ذ ه في الله لومه لائم فمن سعى في ث ل ا ث ي هذه ا ل ف ت ر ة وسد هذه التلمه إ م ا متكفلا بعملها أ و متقلدا ل ت ن س ي د ه ا مجددا لهذه ا ل د ا ئ ر ة ناهضا ب أ ع ب ا ئ ه ا ومتشمرا في إ ح ي ا ئ ه ا كان م س ت أ ث ر ا من بين الخلق بإحياء سنة أفضل زمان إلى إماتتها الزمان سنة أفضى و م ه م ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قوام هذا الدين وعماده ومن أ ج ل ه ا توالت رسل الله إ ل ى ا ل ب ش ر ي ة و ا ل د ع و ة إ ل ي ه ا خاطب الله ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة بقوله و ا ن ت ك ن منكم أ م ة يدعون إ ل ى الخير و ي أ م ر و ن بالمعروف وينهون عن المنكر و أ و ل ئ ك هم المفلحون فجعل هذه ا ل م ه م ة وصفا لها و ر ف ع ة ل ش أ ن ه ا أ ي ا ل أ م ة فقال جل وعلا كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في رسالته ا ل أ م ر بالمعروف قال رحمه الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي انزم الله به كتبه وارسل به رسله وهو من الدين وقال في رسالته الحسبه واذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو امر ونهي ف ا ل أ م ر الذي بعث الله به رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو ا ل أ م ر بالمعروف والنهي الذي ب عن به هو ا ل ه ي عن المنكر وهذا نعت النبي والمؤمنين وقال أ ي ض ا في مجموع فتواه رحمه الله ونور الله قبره قال عن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر قال هو من أ و ج ب ا ل أ ع م ا ل و أ ف ض ل ه ا و أ ح س ن ه ا وقال ت ل م ي د ه بن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال ومن ت أ م ل الرسل مع أ م ت ه م وجدهم كانوا قائمين ب ا ل إ ن ك ا ر عليهم اشد قيام حتى لقوا الله تعالى و أ و ص و ا من آ م ن بهم ب ا ل إ ن ك ا ر على من خالفهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المتخلص من مقامات الانكار الثلاثه الإنكار بماذا؟ باليد معنى هذا نفصله قال ابن القيم وبالغ في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ ش د ا ل م ب ا ل غ ة حتى قال عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة إ الناس إ ذ ا تركوه أ و ش ك أ ن يعمهم الله بعقاب من عنده والحديث أ خ ر ج ه أ ح م د و أ ب و داود والترمذي وصححه الشيخ د ي المقدسي والنووي ا وصحاحه ء ل ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله على الجميع إ ن الناس إ ذ ا تركوه أ و ش ك أ ن يعمهم الله بعقاب من عنده ثم قال ابن ا ق ي م رحمه الله و أ خ ب ر أ ن تركه يمنع إ ج ا ب بالمعروف ة دعاء يعني يمنع الأخيار الأمر أي ترك منك أنه إ ج ا ب ة دعاء ا ل أ خ ي ا ر ويوجب تسلط ا ل أ ش ر ا ر و أ خ ب ر أ ن تركه يوقع ا ل م خ ا ل ف ة بين القلوب والوجوه و ي ح ل ل ع ن ة الله كما لعن الله بني إ س ر ا ئ ي ل على ف ر ك ه نسال الله السلامه والعافيه ولقد أ و ص ى لقمان ابنه فقال يا بني ك م اقم ذكر الله جل ولعنه يا ابني جل ولعنه أ ا ل ص ل ا ة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أ ص ا ب ك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ولم تكن و ص ي ة لقمان لابنه ح د ة ا عابرا قصة يحكي ق ص ة ما إ ن م ا أ و ر د ه ا ا ل ق ر آ ن الكريم لما هو أ س م ى من ذلك يقول ا ل ع ل ا م ة الجصاص في إ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن قال و إ ن م ا حكى الله تعالى عن عبده أ ي لقمان لنقتدي به وننتهي إ ل ي ه قال وفي إ إليه ن عن لنقتدي وننتهي م ا الله تعالى حكى عبده به و التقصير في الامر بالمعروف والنهي عن, عن المنكر تلحقنا أمور عواقب منها ا أولا التعرض للغضب والصخط الإلهي ا للغضب ل في ي د ن قال الله جل وعلا واتقوا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه ومر معنا كلام ا ل أ ل و س ي أ ن ه فسر ا ل ف ت ن ة بترك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي ي المكر يقول ل عبد الله بن عباس ر ض الله عن ه م المنكر في تفسيره ل آ ي ة أ ر الله ا ل م م ؤ ي يقر ن ن ألا ل ا م بين بالعذاب ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب ثانيا تمكن الباطل وسيادته وهذا يؤدي إ ل ى الفساد في ا ل أ ر ض قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضهم ببعض لفسدت ا ل غ ثالثا الخذلان و ا ل ه ز ي م ة تتمكن العدو يقول الله جل وعلا اولما اصابتكم مصيبه ق د أ ص ب ت م مثليها قلتم أ ن هذا قل هو من عند أ ن ف س ك م رابعا انتشار البدع والمنكرات فانه إ ذ ا ظهر المنكر, المنكر ولم يوجد من ينكره ن ش أ عليه الصغير و أ ل ف ه وظن أ ن ه من الحق كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم وحتى يصبح, وحتى يصبح عند الناس المعروف ا ل م ن ك ر والمنكر معروفا فيالف الناس هذه المنكرات ل ك ث ر ة مشاهدتهم لها ورحم الله أ ه ل العلم حيث قال ك ث ر ة المساس تذهب ا ل إ ح س ا س إذن ق ض ي ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ق ض ي ة ج ل ي ل ة ع ص ر ي ة و م س أ ل ة م ه م ة ق و ي ة من المسائل ا ل م ن س ج ي ة والمباحث ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ا خ ل ا ق ي ة ظهر هذا جليا من خلال ما ذكرنا له لكن لا يعني هذا أ ن أ ي شخص ينكر و أ ي شخص ي أ م ر لا يعني هذا الكلام أ ن ن ا ن أ م ر بلا ض و ا ب وبلا م ر ا ع ا ة لشروط واكرام لا يعني هذا أ ن نتسيم في هذا الباب وليبنى على ط و ا ل د ه وليبنى على مصالحه ولا م ف ا س د ف إ ن ذلك يدفعنا إ ل ى التفريط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 فما هي م ا ه ي ت ه ا وما هي حقيقتها وما هي درجاتها من هو القائم فيها والمتلبس بها ما هي صفاته ما هي الضوابط ا ل ع ا م ة لذلك كله إ ذ قد غلط في هذه ا ل ق ض ي ة ا ل أ س ا س ي ة طوائف من الناس فمنهم من د ر ت ه ا ا ل ب ت ه ومنهم من جهل قواعدها فتخبط بتطبيقها ومنهم من غالى فيها فغلط بين فخلط, فخلط بين ظواهرها وخوافيها ولطالما توهم بعض ا ل ج ه ل ة ا ل أ غ م ا ر أ و بعض المتعالمين من ضعاف ا ل أ ف ك ا ر قديما وحديثا أ ن ه م بالمعروف آ م ر و ن وعن المنكر نابون وهم في حقيقتهم للشرع مخالفون ولدلائل العلم متنكبون و إ ن م ا حك محاماساتهم الفارغه وعواطفهم ا ل ع ا ص ف ة دون علم يبني ولا م ع ر ف ة تغني فاندجت فعائلهم ا ل م خ ا ل ف ة هذه سوائل عظم خطرها ومضار انتشر ش ر ه ا ف ف أ س د و ا أ ك ث ر مما أ ص ل ح و ا و ه د م و ا أ ع ظ م مما بنوا إ ن بنوا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا وامتزجت صنائعهم هذه بمجازفات ع ن ي ف ة و إ ط ل ا ق ا ت م خ ي ف ة على شكل أ ح ك ا م ج ا ئ ر ة غير ج ا ئ ز ة وذلك بالتفسيق والتضليل والتكفير دون ما ضوابط ومن غير معايير كل هذا ناتج عن هلو ا غ ا ل ي قال ابن القيم علي ه ر ح م ة الله في مدار المشتركين دين الله وسط بين, بين الجافي عنه و ا ل غ ا ل ي ف ي ه كالوادي بين جبليه و ا ل ه ل ى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذ م ي ن ي ن فكما أ ن الجاثي ع ى ا ل أ م ر م ب ي ع له فالغالي فيه م ب ي ع له هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد انتهت لك وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيط الله في أضواء بيان عليه لك محمد رحمة في وقد قرر العلماء ان الحق و ا س ط ة بين التفريط والافراط وهو معنى قول مطرف بن عبد الله خير الامور اوسطها ا ل ح س ن ة بين السيئتين قال ا ل ش ن ق ي ط ي رحمه الله وبه تعلم ان من جانب التفريط والافراط فقد اهتدى اي الذي تمسك ب ا ل و س ط ي ة اقول هذه هي ق ا ع د ة الدين البعد عن التقصير المرير واجتناب الغلو الخطير بل ان ا ل م ت أ م ل في تاريخ الاسلام غالب والناظر في عصره الحاضر يرى ان الغلو بظلامه وثوابه قد أ ج ل ب على ا ل أ م ة ف ت ل ا ومصائبا و أ ن ت ج د ش ر ي د ا وتقتيلا لا يعلم حقيقته إ ل ا رب العالمين وما فتن الخوارج قديما والمكفرين حديثا وغيره من الضالين عن العقلاء البصراء ب ب ع ي د ة والسعيد من وعظ بغيره كما قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح ا ل إ م ا م مسلم في المعجم الوسيط المعروف هو اسم لكل فعل يعرف حسنه بالعقل او الشرع وهو خلاف المنكر و ا ل ص ن ي ع ة يسديها المرء الى غيره و او وهو اسم بالعقل الشرع خلاف المنكر حسنه لكل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع وهو خلاف المنكر و ا ل ص ن ي ع ة يسديها المرء إ ل ى غيره هذا المعروف أ م ا المنكر ففي لسان العرب المنكر هو خلاف المعروف ضد المعروف وفي المعجم الوسيم المنكر كل ما تحكم العقول ا ل ص ح ي ح ة بقبحه كل ما تحكم العقول ا ل ص ح ي ح ة بقبحه او يقبحه الشرع او يحرمه او يكرهه هذا ن قال و ل عنه ش ممكن ق ا ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من ط ا ع ة الله والتقرب إ ل ي ه و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الناس وكل ما ندب إ ل ي ه الشرع ونهى عنه من الحسنات والمقبحات وهو من الصفات ا ل غ ا ل ب ة أ ي أ م ر معروف بين الناس إ ذ ا ر أ و ه لا ينكرونه إذن اسم ونعط ا جامع لكل ما عرف من طاعه الله وقال ايضا في الكتاب نفسه والمنكر ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر وقال ا ل أ ل و س ي في روح المعاني قال رحمه الله والمتبادر من المعروف الطاعه ومن المنكر المعاصي التي أ ن ك ر ه ا الشرع هذا قال رحمه الله قال والمتبابر ا ل من م ر معروف منكر والمتبابر المعروف ومن المنكر ر و ف فايش الطاعات مطاعة مما المعصية فايش قال الطاعات كل كل كل المعاصي ك من ومن التي ن أ هذا ا الشر ه بخصوص ح ق ي ق ة المعروف وحقيقه ة المنكر ف ا ل ح ث ا ل آ خ ر فضل ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما ع ي د ا ل ك ر م د ي حسنه قالت ل و م آ د م عليه لا له إ ل ا أ م ر بمعروف ونهي عن المنكر أو ذكر、الله. او ل ل ه أ ذكر الله وقال ابن ابن حبي عليه رحمة الله رحمة في الفصل في الملل والاهواء والنحل ق اتفقت ل عليه الله رحمة ا ا ت ت ف ق ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة كلها على وجوب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أ ح د منهم وقال الجصاص في ح ك احكام م القرآن في إحكام القران آ ن ق وقد أ ك د الله على وجوبهما في مواضع ك ث ي ر ة من كتابه ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في أ خ ب ا ر م ت و ا ت ر ة عنه و أ ج م ع السلف وفقهاء ا ل أ م ص ا ر وعلى وجوب الامر بالمعروف والنهي ل م عن ل المنكر الا انهم اختلفوا في نوع يعني الواجب, الواجب, الواجب هناك واجب عين واجب واجب اشتفاق اتفقوا على أ ن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لكن أ ي واجب هل هو واجب عينا على كل مسلم أ او هو فرض كفايه الخلاف ا مع ق كالحافظ بن كثير في تفسيره والراضي كذلك في تفسيره ا ل ت ب ي ر هو فرض عين على كل مسلم سواء وجد غيره أ م لم يوجد وقالوا أ ن من ن ف ظ ة من من قوله تعالى ولتكن منكم امه ّ يدعون ا ل آ ي ة هي للتبيين لا للتبع في الجنس يعني بيانية الجنس هنا ا ل من ق و ا بيانية ل أ ن إ ذ ا عملنا من هنا على ا ل ط ب ع ي ض م ا نقول أ ن ه واجب عين على كل مسلم لكن إ ذ ا عملنا من على أ ن ه ا ب ي ا ن ي ة قد يصح هذا القول لذلك قال ابن كثير والراضي على أ ن ا ل أ م ر المعروف و ا ل ن ه ن ا ل م ل ك واجب عين على كل مسلم وجد غيره أ و ل م يوجد قد يجد غيرك ينكر و ي أ م ر لكن مع ذلك قالوا يجب عليك ذ ل ك أ ن ت ع ي ن هذا ق ب وجمهور العلماء على خلاف هذا جمهور العلماء على ل خ ف هذا جمهور ا ا م ل ل ع رحمه م الله تعالى قال عن ا ل أ م ر بالمعروف أ ن المنكر قالوا هو فرض ك ف ا ي ة هذا هو الاصل فيه لما قال الجمهور على أ ن ا ل أ م ر معروف والنهي عن المنكر فرض ك ف ا ي ة هذا باعتبار ي ش ايش ل ل أ ص وإن ف حالات العينية قد يجب على عين يجب خ ص ر ا ي س المنكر لا يوجد غ ي ر ه وتوفر ضاره ا ل ش ر و في حالتك أ ن ت هذه ا ل ع ي ن ي ة يجب عليك وجوب العينيه لكن كلام الجمهور عن ا ل أ ص ل اذا الجمهور العلماء قالوا هو فرض كفايه ة إذا قام ب البعض ف ق ط عن ا ل آ خ ر ي ن و ك ل م ة من في ا ل آ ي ة هي ل ل ت ب ع ي د اذا جمهوره للعلم ح م ل من في ا ل آ ي ة تكن و منكم من هنا حلل التبعير البعض الذي يقوم بذلك إذا قام به البعض فقط عن ي يعني من فروض الكفاية وقد حرر أو قرر هذا غير ن فكان فروض هذا واحد من العلماء عليه كالألوس في روح المعاني الغزال في الإحياء بذلك عليه من من حرر قرر وقد أو ونص روح السمخشري في التشاف البيضاء في تفسيره أ ب و السعود كذلك في تفسيره في آ خ ر ي ن من أ ه ل العلم ع ل ا ت ه ف ر د ك ف ا ي ة وعلى أ ن ه منهب الجمهور قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في رسالته ا ل ح س ب ة قال رحمه الله تعالى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أ ح د بعينه بل هو على ا ل ك ف ا ي ة كما دل عليه القران آ ن يشير إلى ل آ وأن الجمهور ودل وفعله من المسألة تبعين بذهب الصحابة على فعل يعني الصحيح في إذا هذه السلف إلا الله ذلك مثلا اخرى اهل العلم اختلفوا فيمن يلزمهم هذا ا ل و ج ه علمنا أ ن ه واجب كفاء في الأرض من يلزم هذا ا ل و ج ه من يقوم به ل أ ن ه لا بد أ ن تقوم به ط ا ئ ف ة إ ذ ا قامت هذه ا ل ط ا ئ ف ة بهذه ا ل ش ع ي ر ة ف ق ط ا ل أ م ر علي طائفه من هذه ا ل ط ا ئ ف ة التي تقوم بذلك قال بعضه للعلم بعضه إ ِ ن َّ الله ََّ تعالى َََ اوجب ََ ا ل ْ أ َ م ْ ر َ بالمعروف َُِِْْ والنهي ََّ عن َِ المنكر َُْْ على ََ كل ُِّ الامه ْ أ ما يفعل هذا الكلام انه فرض عين لا المقصود على كل الامه أي في كل... عن... عن كل ط ب ق ا ت ه ل ما ب خ ص د ط ب ق ة م ع ي ن ة من ا ل أ م ة هي التي يلزمها بذلك هذا قول ممن قال بذلك الرابع في تفسيره الكبير والفريق الثاني من العلماء يرون أ ن هذا الواجب لا يلزم إ ل ا القادرين عليه فقط كالعلماء ممن نص ع ل اذا هذه ا ل م س أ ل ة في أ خ ل ا بين أ ه ل العلم اذكر مره اخرى أ ن هذا الكلام يباين المسائل ا ل ع ي ن ي ة ا لكن ف هذا ا ل ف ر ل كفايه ما هي الطائفه التي نلزمها بهذا الفرد ونحن خ ل ا منهم ن قال طائفة ا ل أي في من م من قال من, من قدر على ذلك ومنهم إ ي ش العلماء و ا ل أ م ر ا ء كذلك والذي يترجح والله أ ع ل م أ ن ه من ا ل أ و ل ى ان يقوم بهذه ا ل م ه م ة علماء ا ل أ م ة القادرين على أ د ا ء واجبهم فذلك أ ن ف ع ل ل أ م ة و أ ج د ر ل أ ن العلماء يرون وينظرون النظر البعيد وعندهم علم خ ا ص ة في ا ل أ م و ر التي عمت فالمنكر الذي ل عم ق والذي يترجح والله أ ع ل م أ ن ه من ا ل أ و ل ى ان يقوم بهذه ا ل م ه م ة علماء ا ل أ م ة القادرين على اداء و د ي ب ه م فذلك أ ن ف ع ل ل أ م ة و أ ج د ر وحتى لا يكثر العبث بطريق الدعوه الى الله, إلى الله جل وعلا أ م ا إ ذ ا انتشر المنكر و ا س ت ش ر ا في ا ل أ م ة وعم الفساد ولم يتمكن علماء الامه أ م وحدهم من م ة و ج ه ة ا ل ن ك ر وإزالة ذ ه حالة قلنا رجحنا للعلماء أخرى نعم ق ي وحدهم ل بذلك لكن ن هناك ا فيها المنكر العلماء لا ل ة ينتشر يأذرون أن حتى من م و ا ج ه ة المنكر و إ ز ا ل ت ه انتقل الواجب إ ل ى كل فرد من أ ف ر ا د ا ل أ م ة ب أ ن يقوموا مع ع ل م ا ئ ه حتى ا ل أ ب ر ا ر ما يستقلون و إ ن م ا م ت ل ع ش ل أ ه ل نفسه يعينونهم عليك على ل ذ لكن الاطمن يقومون مع علمائهم في دفع المنكر وإذا لدي على شرط أ ن الذي يتقدم الصفوف ويحمل الرايق هم العلماء و ع ا م ة الناس تبع لهم يشدون من أ ز ر ه م ويقومون عزيمتهم وذلك حتى لا يهدم صرح ا ل إ س ل ا م وينتشر وباء الباطل بين أ ف ر ا د ا ل أ م ة فالمؤمنون كلهم ص و ر يحمي صرح ا ل إ س ل ا م وعلى كل فرد أ ن يمسك ثغره ويحرص الا يؤتى ا ل إ س ل ا م من قبله قال الله جل وعلا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 إ ذ ن هل يقاعد غش الأمر بالمعروف فلن يعلمه قال شيخ ا ل إ س ل ا م في مجموع فتاه وذلك أي الأمر المعروف وذلك يكون ط ا ر ة بالقلب و ط ا ر ة ب ا ل ل س ا ن و ط ا ر ة باليد ف أ م ا القلب فيجب بكل حال إ ذ لا ضرر في فعله يعني م ا يقول أ ح د ن احد أنا هل هناك أ يتدخل لك فيه في في لك قلبه ك إ ن ان ر ا ل م ك ر ب ا لا ق ل ب إ ل احد أ ولذلك يتدخل ع ا لا ل للعب لأن ي وغيره برشمه ح ي ت د لك في قلبه و ح ق ي ق ة إ ن ك ا ر المنكر بالقلب سنغمسه وسمى ذلك ابن القيم في م د ا ج السالكين التوجع للعثرات التوجع ا على ل يتوجع قال ل ب فيتنخص ق ابن تيميه رحمه الله وذلك يكون ط ا ر ة بالقلب و ط ا ر ة ب ا ل ن س ا ن و ط ا ر ة باليد ف أ م ا القلب فيجب بكل حال إ ذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس بمؤمن أي الإيمان كامل كمال الواجه كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وليس وراء ذلك من ا ل إ ي م ا ن ح ب ة خردل ولقد, ولقد روى الطبراني في محجم كبير بسند صحيح أ ن عبد الله بن مسعود سمع رجلا يقول هلك من لم ي أ م ر بالمعروف ولم ينه ى عن المنكر يعني يشير الرجل هذا إ ل ى الذي لم ي أ م ر ولم ينهى بيده او لسانه انه سمع رجل يقول هلك من لم ي أ م ر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر فقاله ا ل مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر وشرح ذلك ابن رجب في جامع العلوم والحكم المعروف يشير رجب معرفة ذلك فقال إلى ابن جامع أن في والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أ ح د فمن لم يعرفه هلك ف مناط لم يعرفه هلك إ ذ ايجاب الأمر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أ م ر ا لذلك العلماء يقولون أ ن أ و ا م ر الله تبارك وتعالى م ر و ض ة ب ا ل ش و ء و ا ل أ م ر بالشيء أ م ر به وبما لا يتم الا كما يقول العلماء الاصيل لما أ م ر ن ا الله تبارك وتعالى ب ا ل ص ل ا ة هل نحكي ونصلي دون وضوء دون ط ه ا ر ة إ ذ ا ا ل ط ه ا ر ة لا بد منها في ا ل ص ل ا ة في يشد ص ح ة في ا ل ص ل ا ة في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا لما أ م ر ن ا الله تعالى ب ا ل ص ل ا ة يتضمن ذلك ا ل أ م ر بماذا بالطهر الامر بالشيء ب ا ل ص ل ا ة أ م ر به وبما لا يتم إ ل ا به أ م ر ن ا الله تبارك وتعالى ب أ ن نعمر بالمعروف ونناعم المنكر ذلك لا ي و بالشرور ف ا ل أ م ر بالشيء أ م ر به وبما لا يتم, إلا به. وما لا يتم الواجب ا الا به فهو واجب إ ذ ا مناط إ ي ج ا ب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ م ر ا فسيجب عليك ه أ و ل ا ا ل ق د ر ة لا بد تكون عندك ق د ر ة اولا بالمعروف والنهي عن المنكر لكن في هذا ا ل م ن ا ط يخرج الانكار ن بماذا ما ت ك و لما ع ن د قدرة ل ن ا المنكر بماذا الانكار ب ا ل إ ن س ا ن والانكار بماذا بنه إلا <تصفيق> قال شيخ ا ل إ س ل ا م في مجموع الفتاوي فإنما ماطى ل ج و هو ب القدرة ف فان الل ا مناط الوجوب هو ا ل ق د ر ة فيجب على كل إ ن س انسان ن أن المنكر أي أمر يومية معروف على يجب على كل يجب إ بحسب قدرته قال تعالى فاتقوا الله ما ا ط ع ت وقال ا ل إ م ا م القرطبي رحمه الله في جامع ا ل إ ح ت ا م ا ل ق ر آ ن قال أ ج م ع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أ ن المنكر واجب تغييره على كل من قادر عليه على كل من قادر عليه و أ ن ه إ ذ ا لم يلحقه بتغييره إ ل ا اللوم الذي لا يتعدى الى ا ل أ ذ ى ف إ ن ذلك لا ينبغي أ ن يمنعه من تغييره فان لم يقدر فبقلبه فإن فإن ليس عليه أ ك ث ر من ذلك ايش معنى هذا الكلام نص اصطر على أ ن ا ل أ م ر بالمعروف و ن ه ي عن ا م ن ك ر واجب معيشه ب ق د ر ة ثم أ ز ا ل إ ش ك ا ل أ و شبهه قد تلد على الادهى أ ق ي ق انا ئ أ أ خ ا ف من لوم اللائب الذي امره و أ ن ه ى ه ذ ه ليست أ و لا تدخلوا في قضيه ت ا ل ق د ر ة بمعنى ليس مناط إ ي ج ا د ا ل أ م ر المعروف والنهي عن المنكر قضيه اللوم لكن المناطق ا ل كبرى اللوم الذي لا الأذى لا حد اللوم ا إلى لأنه يرسل إلى ل ذ يتعد حد أ التي لها تعلق بالقدره ف إ ن ذلك لا ينبغي أ ن يمنعه من تغييره إذا كان فقط ل ق ل له ل ك ن ذلك مانع الا تغير المنكر الا تامر والا تنهى لا ينبغي ت ن لم ل يقدر ف ب ه أي يقدر فإن لم يقدر فبلسانه أي فإن لم بيده عليه أكثر من ذلك إ ذ ا هذا هو م ن ا ط ش ا ل إ ي ج ا ب ل م ن ا ط ق او القضا هنا كلام لابن خلدون في مقدمه القاس ومن, ومن هذا الباب احوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من ا ل ع ا م ة والفقهاء ف إ ن كثيرا من المنتحدين ل ل ع ب ا د ة وسلوك طريق الدين يذهبون إ ل ى القيام على أ ه ل الجور من ا ل أ م ر ا ء داعين إ ل ى تغيير المنكر والنهي عنه و ا ل أ م رجاء بالمعروف ر في التواب عليه من الله ف ي ك ف ر اتباعه والمتشبتون بهم من الغوغاء و ا ل د ه م ا ء ويعرضون أ ن ف س ه م في ذلك ويعرضون انفسهم في ذلك و اكثرهم يهلكون في هذا السبيل م أ ز و ر ي ن غير م أ ج و ر ي ن ل أ ن الله يتكلم لماذا يحصل هذا قد ت س ت ر ب و ن ل ماذا يحصل هذا ل ا م ا ي ت ك ل م مثلا يتكلم عمن أ ن ك ر وما ع ن د ه ق د ر ة يتكلم عمن أ م ر و أ ن ك ر ل ي ى ع ن ايش ق د ر ة ه قال في هذا السبيل م أ ذ و ر ي ن غير م أ ذ و ر ي ن ل أ ن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم أي الأمر المعرفة و انما ل ع ل م م ن ن ك ر و إ امر أ به أي الأمر المعرفة والنعم المنكر وإنما أمر به حيث تكون القدره ة ع ل ي إذا لم تكن القدرة يحصل ما ذكر القدرة ما لم يحصل وأمرت تكن ن عليه ي د ه ك يعني من تتصبح لكم الكلام قالوا ذ ا الباب احوال الثوار القائمين لتغيير المنكر من العامه والفقهاء فإن كثيرا من المنتحرين و َ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ م َ ر َ به ِِ حيث َ تكون َُُ ا ل ْ ق ُ د ْ ر َ ة ُ حيث َ تكون َُُ ا ل ْ ق ُ د ْ ر َ ة ُ عليه ََْ اذا المعنى هذا القدره يجب عليك يجب م ا ن ا قلت يا مستحق يجب يجب عليك في حاله ايش قدره الامر الثالث عدم الخشيه ففي كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رحمه الله ان الامام احمد رحمه الله تعالى سئل عن الامر أ م ر ب ل ع و ف عن الآمر بالمعروف, بالمعروف والنهي ا عن المنكر ان خشي قال هو واجب عليه حتى يخاف فاذا خشي على نفسه فلا يفعل خاف ط عليش هنا على ل تخشي هنا ن ا س تخشي على نفسه إ ذ ن ه ل م نطيش ا ل ا ج ا ب ة ا ل ق د ر ة عدم إش الخشيه لكن هنا نلبي التنبيه قلت مع التنبيه على أ ن ه لا يجب ا ل أ م ر و ا ل إ ن ك ا ر إ ذ ا غلب على الظن أ ن ا ل أ م ر والنهي لا يجديان ولا يفيدان فإنكم هذا النساء يجب عليك ا ل أ م ر معروف تحقق ا ل ق د ر ة ع د م ا ل خ ش ي يجب عليك لكن كابيثون مستحب الما تهقطو كوبرا وعدم خ ش ي ء اذا غلب على الظن أ ن هذا الامر أ م ر ل ينفع. ت أ ه لا يستجيب ث ا ي ن ت ه ي لا يستجيب لا غلب على الظن لابد أن يغلب على الظن يغلب ر هل على الظن مهم. هل انك لا يستجيب لك هذا الامر هذا الذي ا أ م ر ت ه وهذا الذي نهيته قال شيخ فالإسلام رحمه فتاة مجلد عشرين صحات سعود م مش س ي ن ت ر ج ع الاسلام ي ه للعلم مجلد ش رحمه ي ص ا ت سعود خ س ي ن قال ر ح م الله قال في ثمية ف أ م ا إ ذ ا كان المامور او ل م م أ ر أو المنهي لا يتقيد بالممكن إ م ا لجهله واما لظلمه ولا يمكن إ ز ا ل ة جهله وظلمه فربما كان الاصلح الكف والامساك عن أمره ونهيه امره رب الصهار ف ا كان الأصلح الكف والإمساك عن أ م ونهيه كما قيل ك م ان قيل إ من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في اول الامر عن ا ل أ م ر ب أ ش ي ا ء حتى على الاسلام وظهره و... و... وسيلة الكلام لأسلف كلام شخصان أصرت بكر وكذلك بكر لا أذكر أمور هو وسيلة وعلى الشاطبي عالم لا كلام الشاطبي أنه أمور كثيرة. لا إليش كلام يعني شخصان. وسيلة كلام شخصان الله لما تكلم أهل تحقيا هذا شخصان سيفي كثيرة يعني نعيد عن العلم العلماء أنه أنه شخصان وضوع عندما العلماء نرى أن المسك أشياء ي س ت ونبين لكن لماذا العلماء؟ يسكت ن و أ ن قول السلف سالت عن الحق شيطان اخر هذا مقيد من سكت ه و ا لكن من سكت ح ك م ة وعلمه ا ما يطبق عليه الكلام نسكت عليه الكلام. ونبين أ ن كثير ا ل أ م و ر يصبح فيها السكوت في التي كلاجستان تيموثي ونبين هذه الامور المؤمنه ي هنا انتهوا ل ى كلام يغلب على الظن لو م ا يستجيب قد يسكر لكنه مستحب كما نص عليه العز بن عبد السلام قال ش فاما نعيد ك ل ا ش ن م ي اذا إ كان ا ل م أ م و ر أ و المنهي لا يتقيد بالممكن إ م ا ل ج ه ر ه جاهل يعني الجهل مركب و إ م ا لظلمه يكادر ويعان ولا يمكن إ ز ا ل ه جهله وظلمه فربما كان ا ل أ ص ل ح الكتف و ا ل إ م س ا ك عن أ م ر ه ولده ربما ربما لان احيانا يظهر أ ن الصلاح في ا ل إ م س ا ك لكن ما ينتبه ا ل إ ن س ا ن إ ل ى المال ي ك و ن الكلام في الحال ينبغي تراعي المال كما يقول الشاطئ رحمه الله لا بد من مراعاه الحال ومراعاه المال قال فربما كان ا ل أ ص ل ح ا ل ج ف و ا ل إ م س ا ك عن أ م ر ه ونهيه كما قيل إ ن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أ و ل ا ل أ م ر عن ا ل أ م ر ب أ ش ي ا ء لم ي أ م ر ب أ ش ي ا ء حتى ع ل ى ا ل إ س ل ا م ومار م واضح اخرى انه في وقت الاستضعاف لابد من يعني تطبيق آ ي ا ت الصفح وفي وقت ش و ك ة ا ل إ س ل ا م تطبيق ايات أ خ ر ى كلام عظيم و ش ك ل ا م من تيميث ج وقال ع فتاة و العز بن عبد السلام كما في قواعد الاشتام له رحمه الله مجلد الأول صحيح قال العز بن عبد السلام رحمه السلام ا عبد صحيح بن له ف إ ن علم الامر بالمعروف والنهي ا عن المنكر أ ن أ م ر ه ونهيه لا ي ج د ي ولا يفيدان شيئا أ و غلب على ظنه سقط الوجوب سقط ا ل و و ج ب ل أ ن ه و س ي ل ة ويبقى ل ا س ت ح ب ا ب والوسائل تسقط بسقوط المقاصد المقصد هو الأمر المعروف سقط في هذا العين الوسيلة إجابوها القواعد جدا العلماء القواعد قال لأنه غلب على مستحق مقفية تحقق سقط فسقطت فبقي يطبقون هو أن عجيب في نكيف غز ظنك والوسائل تسقط بسقوط المقاصد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام وفيه ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ و ث ا ن ولم يكن ينكر ذلك كل ما راه أ كل ما رأاه ت ب وكذلك رياضي قال ولم ن ينكر ك لم ا رأاه وكذلك لم يكن كل ما ر أ ى المشركين ينكر عليهم وكذلك كان السلف لا ينكرون على ا ل ف س ق ة و ا ل ظ ل م ة فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما ر أ و ه م مع علمهم أ ن ه لا يجدي إ ن ك ا ر ه م قد يكون من ا ل ف س ق ة من إ ذ ا قيل له اتقي الله اخذته ا ل ع ز ة بالاثم فيزداد فسوقا إ ل ى فسوقه وفجورا إ ل ى فجوره تدح تعين يزداد ليش الفسوق كان إذا ت أ م ر ه ت ن ه ى يزداد فسوقه تأمره تنهى فجوره تعين الصمت هذا ا ب ا ب لا يكون فيه ا س ت ع ي ن ا ل ص م ت لما ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة ق ا ئ م ة على ماذا؟ على جلب المصالح أ و تكميلها أ و ضرء المفاسد فسق نسبي اولى فسق اعظم من ذلك إ ذ نعيد كلامه رحمه الله قال ف إ ن علم ا ل آ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ان أ م ر ه ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئا أ و غلب على ظنه سقط الوجوب ل أ ن ه و س ي ل ة ويبقى الاستحباب والوسائل تسقط بسقوط المقاصد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام وفيه ا ل أ ن ص ا ب والاوثان كل المشركين يمكن وكذلك كان عليهم السبب ما رأى لا ينكرون على الفسقه والظلمه فسوقهم وظلمهم وفجورهم كلما ر أ و ه م مع علمهم أ ن ه لا يجري إ ن ك ا ر ه م قد يكون من الفسقه من إ ذ ا قيل له اتق الله أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة ب ا ل إ ث م ف ي ز ا د فسوقا إ ل ى فسوقه وفجورا إ ل ى فجوره لكي تضبط لنا الامور نقف عند هذا الحد نستمر يعني بخصوص يوم السنه نجوم وعرض يعني ك ي ل ي ن ن شاء الله سبحانك اللهم الحمد لله نستغفرك ونتوب اليك